وأقبل بعضهم ولا بعض يتساءلون قالوا إنكم قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا but I'm part but... فإنهم هم